Bismillahi l-Rahman min hakim İnnefi Semaat ve l-Adli وفي خلقكم وَمَا يبث من دابة آيَاتٌ لقوم يُوقِنُونَ واختلاف الليل والنهار وَمَا أنزل الله من السماء من رزق فَأَحْيَا به فأحيا به لض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Why is It Shirève Ar-I Nil sociedad under Allah? Bir. Ilçuntur?! ертвomundum baraha ordet duy immediy主 studio Rockah söz Census Abdug��� فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ لَّنِيبٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنَّا من آيَةً اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب مهين.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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز نليب الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 Kullarlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوءة ورزقناهم من الطيبات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 بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها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 Allahu Ali al-Muttaqin. Hâzâ bıcairül Nâs ve huda ve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 قالَ قَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُفْلَمُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا بُهْتَانَ بَلَائِنَا إِن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 أفrem تَكنyeeti تُleلَ ku فstäك با وَك Tuُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَّ مَا نَدْرِي مَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا